الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشر إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق على رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهي بعنوان تحكيم, القو... تحكيم القوانين الوضعيه وهذه الرساله هي في الاصل فتوى حررها الشيخ رحمه الله وطبع ضمن مجموع الفتاوى الخاص به الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله وطبع في مطبعه الحكومه بمكه المكرمه وهذه الرسالة الغرض من بيانها وشرحها والتعليق عليها عدة أمور أولا بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة التي كثر الخوض فيها وصنف فيها من صنف ممن لا ينطلق من أصول أهل السنة والجماعة في هذا البحث وقد اغتررنا به زمنا طويلا واغتر به كثير ممن قرأ له وتجدر اهميه هذه الرساله في عده امور اولها ان المصنف لها رجل من اعلام الدعوه وائمتهم وهو الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا ورجو له مكانة علمية في الأوساط العلمية في عصره وكذلك الى يومنا هذا لما كان يتمتع به من العلم الشرعي والصدع للحق والمنزلة والمكانة في قلوب طلاب العلم كذلك أيضا لم تحرر فتوى في هذا الباب على طريقة على السنة والجماعة مدعمة بالأدلة وإنما الذي حرر واكثر من الجمع في هذا الباب هم أقوام إما ليسوا من أهل العلم وإنما هم من الطلاب تحال خالد العنبري وبندر العتيبي وغيرهما وكذلك أيضا أن يكون الواحد منهم ليس من أهل العلم ومع ذلك ينطلق من طرائق أهل البدع والأهواء والمراد المراد من طرائق أهل البدع والأهواء أن كثيرا من من في هذه المسألة يرى أن ترك أعمال الجوارح بالكلية لا يعد كفرا وكذلك يرى الواحد من هؤلاء أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال بالاعتقاد فحسب فيحصرون الكفر في الاستحلال والتكذيب فلما انطلقوا من هذا المنطلق صاروا يتكلمون في مسألة تحكيم القوانين من هذا الباب وهذا لا شك خلل ظاهر في تعريش إيمان وبناء بيان لوازم وارتباط هذه المسألة بمسائل الإيمان. وأما من ينسب للسنة وعفته في ذلك فإنما كان له كانت فتواه غير محررة وإنما هي فتية فحسد وليس فيها أدلة ولا استئراض ولا بح ولا أخذ ولا رد. أما من فصل فيها شيئا ما من التفصيل فهو الشيخ محمد بن إبراهيم في الرساله التي معنا وقد جمعت مع هذه الرسالة كثيرا من تقريراته المنثورة في مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن جمعت شيئا من تقريراته ومن فتواه التي تتعلق بهذه المسألة أيضا وقبل أن أشرع في التعليق على هذه الرسالة <تصفيق> لابد من بيان معنى الطاغوت وصوره ووجوب الكفر به لابد من بيان معنى الضاغوته وصوره والكفر به فأمر الله تبارك وتعالى بالكفر بالطاغوت وشرح لنا في كتابه الكريم صور الطاغوت التي ينبغي الكفر بها فليس الكلام في مسألة الطاغوت هو طريق الخوارج والتكفيريين لا انما الكلام في وجوب الكفر بالطاغوت هو أمر رب العالمين جل وعلا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم إذ الكفر بالطاغوت هو أحد أركان شهادة ان لا إله إلا الله فهي من ركنين الأول الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله قال جل وعلا فمن يكفر بإطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بإطاغوت ويؤمن بالله وهذا معنى قولك لا اله نافيا استحقاق العبادة لكل طاغوت أو لأي معبود إلا الله مسبتا العبادة لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه فلا يصح إيمان عبد إلا إذا كفر بالطاغوت ويكون التوحيد باطلا إذا لم لم ينطق المسلم ويشهد ويتبرأ ويعلن الكفر بطاغوت والعياذ بالله نعم فنقرأ يعني ما ورد في بيان معنى الطاغوت ونعلق عليه نعم السلام عليكم فصل في بيان معنى الطاغوت وصوره وجود الفقر به فقد أمر الله جل وعلا الفقر الطاغوت ولعلى ذلك شفى التوفيق كما طال سبحانه فمن ينفر بالطعبوت ويؤمن بالله فقد استمتكى للعروة الوسطى وله انتصام لها والله سميع عليك العروة أصلها أن الواحد منهم كان إذا نزل البئر ليرفع الماء كانوا يعقدون له الحبل على هيئة دائرة فيمسك به وينزل وقيل لكل ما كان دائرة يستمسك بها عروة في لها عروة وقوله سبحانه فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني استمسك بطريق القوية المتين التي لا ينفصم من تمسك بها فالعروة الوسقة لا تنفصم يعني لا تنقطع أبدا إنما من تمسك بها نجا وهذه العروة الوسقة وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا وهذا دين سائر الأنبياء كما قال سبحانه وَلَقَدِ بَعَثْنَا تِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا الله وَتَتَنِبُوا الطاغوتِ فلا يصح توحيد عبد حتى ينفر بالصاغور ويضغضه ويعادي من عبده لأن هذا وجد على العبد معرفة الصاغور وصفة الكفر به إذ لا يحصل الكفر به إلا بعد معرفته لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره نعم الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعني لا يصح أن يقول الإنسان هذا حلال أو هذا حرام إلا بعد معرفة هذا الشيء وماهيته كذلك لا يقول الإنسان أنا أكفر بالطاغوت وهو لم يعرف بعد معنى الطاغوت لو قال أنا أكفر بالطاغوت وهو لا يعرف معنى الطاغوت فهو إما جاهل وإما كاذب في دعوة إما جاهل لأنه لم يعرف حقيقة ما كفر به وإما أنه كاذب في دعوة كحال المنافقين يقولون بألفنتهم ما ليس في قلوبهم وقالنا أن الله جل وعلا أمرنا جميعا بالكفر بالطاغوت فيجب علينا أن نعرف ما هو الطاغوت الذي يجب الكفر به والذي أخبر جل وعلا أن من لم يكفر به ليس من الناجين وأن من لم يكفر بالطاغوت فكذلك لم يتبع سبيل المرسلين ومن لم يكفر بالطاغوت فكذلك هو في ضلال مبين نسأل الله العافية نعم فنقول أولا بيان معنى الطاغوت الطاغوت في اللغة صيغة مبالغة من الطغيان على وزن فعلوت فمثلها الرحموت والملكوت وهو مجاوزة الحد المقدر ومنه طغيان الماء كما قال سبحانه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه يعني لما داد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجاريه وهي السبيل يعني هذا معنى من جهة اللغة فهو معنى عام في مجاوزة الحد صيغة مبالغة أصلها الفعل طغى هذا الفعل طغى معناه يعني جاوز حده المقدر وأنا أضرب لك مثالا الماء له حدود البحر له حدود حد البحر الساحل الساحل هذا من اليابسة فإذا خرج الماء من البحر بسبب العواصف ونحوها ودخل في اليابسة وغمرها نقول ماذا طغى الماء نقول طغى الماء يعني جاوز حده المقدر له هذا واضح فكل من تجاوز حده المقدر له في دنيا أو في دين سواء كان عاقلا أو غير عاقل فنقول طغى هذا من جهة المعنى اللغوي من جهة المعنى اللغوي لكن نحن بينا المعنى اللغوي فقط ليكون بابا ومدخلا لمعرفة المعنى الشرعي لمعرفة ما هو طاغوت في الشرع الذي يجب الكفر به نعم قال المنظور في لسان العرب ابن السيدة ضغى يضغى ضغيا ويضغ طغيانا جاوز القدر والسفع والغلاء في الكفر وكل مجاوز الحد في العصيان ما وطغى الماء هو الجحر والسفع وعلى على كل شيء من وفي التنزيل العزيز إنا لما طغى الماء أملناكم في الجارية وضغت بحره هذا أمواله وضغت دمه تبيغ بلد. تبيغ الدم يعني ماذا يعني كاد يخرج من الجسم وهذا يحصل الإنسان تبيغ الدم بخلان يعني زاد الدم وبدأ يتحرك حتى غصاب صحبه ماذا بمرض ونصف في هذه الحالة بالحجام وضغت سيلو إذا جاء من كثير. وكل شيء زاعد القدر ففضطغه كما الله على قومه وكما طغى الصيخة على تموت نعم إذن هذا من جهة اللغة أن كل أن معنى طغى جاوز حده المقدر نعم فأما في القداء فقد ورد ذكر الصاغوت في ثمان مواضع من كتاب الله جل وعلا وصف الله فيها الطابوت وبين الأنواعه وأمر باجتناده الكفر به وتكفيره إذا رضي من عباده وتكثير من عرضه ذلك لذلك في التوحيد لا يصف إلا به فأخذتها هنا أن أولد الآيات التي جاء فيها ذكر الطابون واتبعها بكلام نهل العلم لأن تضح معناه وأنواعه نعم يعني إذا لابد من أنك في كتاب الله ولذلك إذا أردت أن تبحث أي مسألة تتعلق بالفقه أو المعتقد أو أي مسألة خاصة بدين الله عز وجل عليك أن تبدأ اولا بما ورد في هذه المسألة أو ما تعلق بها من كتاب الله ثم ما يتعلق بالمسألة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا انتهيت من ذلك تنظر في أقوال الصحابة وأهل العلم من بعدهم ثم تنظر هل المسألة إجماعية أم وقع الخلاف فيها فإن كانت إجماعية عرفت أن الادله التي جمعتها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أن ذلك هو أدلة الإجماع وإذا كانت خلافية نظرت إن كانت عندك الأهلية في خلاف الناس ونظرت إلى وجه الاستدلال لكل طائفة ورجحت بينهما إن كنت من أهل الترجيح هذه طريقة هي طريقة اهل العلم أما طريقة اهل الزيغ والعياذ بالله نص الله العافية أو طريقة من قل تخصيره في العلم أنه يلجأ إلى أقوال الناس مثال ذلك انك ترى مثلا في هذه المسألة نتكلم فيها مساله التحكيم ترى امثال بدر بندر بن عنايه المصطنحات العتيدي ترى يعمل يقول وقد اجمع الائمه الثلاثة العسيمين بن بازل الالباني هذا هو موجود عنده للاسف هذه الطريقه خطا بصرف النظر ان هؤلاء علماء او أخطأوا او اصابوا في المساله هذه الطريقه خطا إنما الطالب اذا اراد أن يبدأ مسألة أو الشيخ إذا أراد أن يبدأ مسألة يعظم كتاب الله جل وعلا فلا تذكر دليلا قبل قول الله سبحانه وبعده قول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عنه وبعد ذلك كلام السلف من أصحاب رسول الله ثم تنظر بعد ذلك في أقوال من جاء بعدهم من أهل العلم وصار على طريقهم هذه طريقة البحث العلمي أما أن يقال تكون الأدلة الشرعية تابعة لأقوال العلماء هذا طريق سيئه جدا ولا تدل إلا على الزيف يأتي الواحد بكلام العالم ثم يلوي الأدلة الشرعية واعناق الحجة لكي تستقيم لكلام العالم فيكون كلام العالم فيكون كلام العالم متبوعا لا تابعا وهذا غلط قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إنما اجعل كلام الله وكلام رسوله هو المقدم على كل ما سواه نعم الموضوع الأول قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسطى لا انفصال لها وقام سريع عليه فقد ذكر الامام ابن اقوال الصحابه في والجرير في الهويه الحبل الجرير اصلا الحبن. كما قال عباس بن مرداس ويمسكه على الخسف الجرير وقد ذكر الامام ابن جرير اقواله صحابه امام الطاغوت فقال قال, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان وعن ابي العاليه انه قال الطاغوت الساحر وعن ابن زبيب كمن يكتب بالطاغوت قال فهان ينزل علينا شياطين يلقون على اجساديهم وقلوبهم اخبرني ابو الزبيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمعه يقول وسئل عن الصواغيت التي كانوا كان يتفاكمون إليها الثقاف كان في دهينة واحد وفي أدل نواحد وفي كل أجن واحد ويوجد هذا ينزل عليها الشيطان ثم قال الجريب الصوار من المول عندي الصوار من المول عندي في الصاغول أنه كل, كل ريض الغيار على الله فحبد الدون اما بقار منه لمن عبده وإما بطاعته ممن عبده له ممن عبده له إن كان ذلك المحبوض أو شيطانا أو وثنا أو صلما أو كافنا ما كان من سجل نعم هذه الأقل ذكر الإمام بن جرير رحمه الله في تفسير معنى طاغوت تحت هذه الآية وهي قوله تعالى فمن يكفر طاغوت يؤمن بالله هذه الأقل ليست بينها تعارض لأن تفسير السلفي القرآن على قسمين إما تفسير تفسير تعارض أو إما تفسير تعدد تفسير تعدد هو التفسير بالمثال مثل ما يسألك إنسان ما هو الخبز فتقول له هو الذي يصنع من دقيق القمح ويسأل واحد ثاني ما هو الخبز يقول مثل هذا الرغيف ويسأل ثالث ما هو الخبز فيقول هو كل ما يؤكل به الادام لدامن الغموس فهذا من من تفسير التنوع وهذا ليس بينه تناقض أما تفسير التضاد التفسير كما ذكرنا على قسمين تفسير تنوع وتفسير تضاد تفسير التضاد لا يمكن الجمع بينه فيجب الترجيح هذا واضح تمام طيب تفسير الصحابة هنا لطاغوت ليس من باب التضاد إنما من باب التلوع فإن الطواغيت في الجاهلية كانت كثيرة فكل واحد من الصحابة لفت النظر إلى نوع منها فبمجموع كلامهم يظهر لك معنى الطاغوت ويظهر لك أنواع الطواغيت في الجاهلية هذا واضح؟ فعمر قال طاغوت الشيطان طبعا لا شك أن الشيطان هو الذي دعا الناس لعبادة غير الله هو الذي زين المعبودات الباطلة للخلق فعمر أشار إلى أصل الطاغوت كذلك لما فسره جابر بن عبد الله في رواية أبي الزبير عن عم جابر أن الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشاقين وكانت العرب تحتكم إليهم هذا حق أيضا لكن أنا أسأل الآن من الذي زين للعرب التحاكم لطواغيه هؤلاء الشيطان؟ فبناء على ذلك أقوال الصحابة في هذا الباب هي من تفسير التنوع لا من تفسير التضاد التنوع يعني كل من الصحابة ذكر نوعا لطاغوت. فبجمع هذه الأنواع كلها تحصل لنا صور الطواغيت في الجاهلية هذا واضح؟ نعم وقال الحافظ المتكير قد من الله في تكتيره قال عمر رضي الله عنه إن الجثة السحر وقالوك الشيطان وإن الشجاعة والجهن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاع عنا لا يعرف ويفر الجبان ويفر الجبان من أمه نعم رحمه الله ويفر الجبان من أمه، لكن الشجاع يقاتل حتى عمن لم يعرف. وإن كرم, وإن كرم الرجل دينه، وإن كرم الرجل دينا، وإن كرم الرجل دينا، وحسب خلقه، وإن كان فارسياً أو نبقياً، أو نبقياً، أو نبقياً، وهاكذا رأهم جاهين. النبقي، النبقي، الأمباء، الأمباء هم الزراع. أصلهم من كان يزرع الأرض وهم الموائل الذين فتحت فتحت بلادهم فيما بعد وهكذا رأى مدرير محمد أبي إحاطي من حديث الثوري عن أجل استحاق عن ستان بن سائد العصي عن عمر فذكره ومعنى قوله في الضغور إنهم الشيطان قوي جدا فإنهم يجمل كل شر. فان يشمل كل شر كان عليك رجاليه من غرق الاوساط دعاكم الينا يعني تامل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تأمل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله فإنه ذكرها هنا ذكر ها هنا ان اختلاف السلف اختلاف تنوع في التفسير وليس اختلاف تضارب. بيان ذلك أنه قال كلام عمر في طاغوتي قوي جدا أنه الشيطان وذكر أن هذا كلام عمر يشمل ماذا يشمل كل ما زينه الشيطان من أمور أهل الجاهليه طيب ما هي الجاهليه الجاهلين الى إلى الأقسام ذكرها كل شر كان عليها الجاهلين. من عبادة الاوثان صرف العبادة لها من ذبح ونذر وتاله ودعاء وتوكل ورجاء وطلب للنفع وطلب لدفع الضر كل ذلك كانت عليه الجاهلية وكذلك غيره من العبادات كانوا يعبدون غير الله ثم تشمل أيضا التحاكم إلى الأوسان وهذا التحاكم إلى الأوسان على قسمه إما تحاكم للأصنام والذي يقضي بينها في الحقيقة ومن هو هو الفدنة المجاورين وتراجمة الأصنام الذين يقون على لسانهم وقد ذكرنا في تعليقنا على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه مختصر سيرة الرسول ذكرنا هناك أمورا كثيرة عن هذا ومنها ضرب القداح والاستقسام بالأزلام فكانوا يجعلون الأزلام والقداح عند كل وثن من أوثانهم وصلم يضربها السادن لمن يريد فكان يتحكمون بعض الطريقة ويشمل أيضا القسم الثاني من التحاكم وهو التحاكم إلى الكهان والعرافين والمنجمين فإنه كان في كل قبيلة كاهن هذا الكاهن يأتونه لفصل النزاعات فيما بينهم أو رئيس لهم من رؤساء القبائل كذلك يأتونه لفصل النزاع بينهم يفصل بينهم النزاع على حسب هواه وعلى حسب ما يتراءى له من الموروثات القبلية القديمة أو من ما يزينه له الشيطان من الأهواء والضلالات فيقضي بينهم ويلزمهم بحكمه فهذه كانت طريقة أهل الجاهلية في التحاكم إلى الاوثان وأما رسل صار بها فهو طلب النصر منها سواء كان ذلك بطلب النصر من حجر أو شجر أو وثن أو طلب النصر من شجرة أو طلب النصر من المعبودات التي تعبد من دون الله كأصنامهم وأوسانهم فكل ذلك في الحقيقة هو الطاغوت فكل ذلك طاغوت كما اخبر عمر رضي الله عنه والذي زين هذا للناس هو الشيطان فاوردهم في المهالك نعم الموضوع الثاني قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار فيها خالدون فالطاغوت هنا أئمة الكبد وشياطين الظلال الذين نأمون الناس بالكبد ويزينونه لهم ويسفعونه إلى محارة الحق والصدعين فيخرجونه من نور الإيمان والهدى إلى ظلمات الكب والظلال وهذا واضح في منطوق الآية وعلى ذلك كلام المفسرين نعم قال ابن كثير في تفسيرها يخبر تعالى أنه يهدي من سبع عضوانه سبع السلام فيخرج عباده المؤمنين الظلمات الكبد والشك والضيف إلى نور الحق الواضح الجليل المبين السهل المنير وان الكافرين انما وليهم الشيطان الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات ويخرجونهم ويحيدون بهم, بهم عن طريق الحق الى الكفر والذكر اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا وقع تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لان الحق واحد والكفر اجناس كثيره فكلها باطلة نعم الكفر أجناس كثيرة إذن يشمل ماذا؟ النصرانيه اليهودية إذن قادة هذه الأديان النصرانية اليهودية المجوسية الأديان الباطلة الأرضية كالشيوعية والعلمانية وغيرها رؤساء هؤلاء الأديان هم من؟ هم طواغيت لماذا؟ يخرجون الناس من, من النور إلى الظلمات يخرجون الناس من نور التوحيد والفطرة لأن الله جبل الخلق على ماذا؟ على توحيده فيخرجونهم من فطرتهم السليمه إلى الظلمات وهي الشرك والكفر إذا صار طاغوت في الآية هنا كل من أخرج الناس من الإسلام إلى الكفر وكل من أخرج الناس من الحق إلى الباطل فوطاغوت هذا واضح؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور كيف بارسال الرسل وبتوريس العلم بعد الرسل من للعلماء إذن العلماء وقبلهم الأنبياء من رؤوس الهدى والصلاح يخرجون الناس من الظلمات إلى النور وعكسهم الشيطان ومن اتبع طريق الشيطان من رؤوس وأئمة الكفر الذين يخرجون الناس من نور الإيمان والهدى والفطره السوية إلى الظلمات ظلمات الشرك والضلال والكفر بالله والعياذ بالله نعم الموضع الثالث قوله تعالى الاخراج الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين هاموا السبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فمن سبب له نصيبا والمراد بالطاغوت هنا الكهان وكذلك كن من يتخاتم الناس بليه فيحكم بينهم بغير شرع الله تمارش وتعالى ويفضل الناس حكمه على حكم الله كحارك عدد من أجنف وحويه لأخصب وأحزار العود الذين قالوا لمختار فريح أنتم أهزا من محمد سبيلا ودينكم خير من دينا وهم يعلمون أن قولهم داطل وحكمهم داطل فظنوا على على الايه في سوره النساء سبب نزولها كما ذكر المفسرون كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن الجوزي في زاد المسير قيل سبب نزولها أنه بعد ان وقعت وقعه الاحزاب توجه كعب بن الاشرف وحيي بن اخطب في جمع من اليهود إلى مكه فنزلوا على أبي سفيان وغيره من رؤساء الكفر فقالوا لهم فعزوهم في قتل بدر وندبوا قتل بدر وكان كعب بن الأشرف يهوديا أخواله من طيب أخواله في الأصل من طيب فحزن لما قتل الصناديد الكفر في بدر حزن على ذلك وناح عليهم وندبهم في غير ما قصيدة من قصائده وتوجه ليحث قريشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كعب بن الأشرف عند أبي سفيان وغيره فسأله أبو سفيان أنتم أهل الكتاب الأول أن اليهود أهل التوراة فما قولكم فينا وفي محمد فقال كعب بن الأشرف اعرضوا علي امركم فقالوا نحن اهل حرم الله وبيته نسقي الحجيج ونطعمهم وننحر الكوماء لهم الكوماء هي الناقه عظيمه اللحم هي الناقة عظيمة اللحم قال ومحمد صنبور الصنبور هو الابتر صنبور قضع ارحامنا وفرق جماعتنا وسبى لهتنا واتبعه سراق الحجيج من ضيق ورفاه فاينا أفضل فقال كعب بن الاشرف وحيي بن اخطب دينكم خير من دين محمد فقرر الله في هذه الايه أن حكم هؤلاء وقولهم كفر بالله جل وعلا وأن كفار قريش قد تحاكموا إلى الطواغيت لما عرضوا ذلك عليهم وتأمل الآية ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا ألم تر هو استفهام للتعجب والإنكار يعني أن الله يعجب نبيه من حال هؤلاء الذين اوتوا نصيبا وقدرا من علم الكتاب الأول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فجعل فجعل شهادة شهادة أحبار اليهود بصحة دين المشركين جعله من الإيمان بالأوسان والأصنام فكفرهم بهذا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وقضعون وليس معنى هذا أن هذا هو كفر هو سببه أهو السبب الوحيد لكفر كعب من الأشرف لا إنما هذا كفر فوق كفر فهم في الأصل كفر محمد صلى الله عليه وسلم ثم أعجب يا محمد من أشد من كفرهم أنهم فضلوا دين الكفار على دينك وهم يعلمون ان دينك هو اصوك وان دين الكفار باطل فكفروا بهذا بعد ان علموا قال يقولون للذين كفروا هؤلاء اعزى من الذين امنوا سبيلا اذن من فعل مثل فعلهم اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اذن الطاغوت هنا كعب ابن الأشرف ومن صار على طريقته وسيأتي تفصيل هذا في كلام يعني العلم نعم الضوء الضوء الضوء الضوء تعالى ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بنا أنزل إليك ونا من قبرك يريدون أن يتحاتموا إلى الضوء وقد أمروا أن يككروا به وقد أمروا أن يككروا به ويريد يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقد ورد ان هذه الايه نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود في خصومه كانت بينهما إلى بعض السهان ليحكم بينهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين انظرنه فالمراد الطاغوت هنا حكام الجاهلية الذين يحكمون بين الناس باهوائهم وأعرافهم الموروثه مكتوبة كانت أو مسموعة بغير مستند من شرع الله سواء سمي هذا الحاكم كاهنا أو فاضيا أو شيخا لقبيلة أو شيخا لقبيلة أو كان محكمة غير شرعية أو منظمة أو هيئة دولية أو مجلس من المدارس البابوتية ونخلاله سئات كلام أهل العلم في بيان هذا فريد. الله جل قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا كلمة يزعمون لا تأتي في الغالب إلا في مقام التكذيب. تمام؟ في مقام التكذيب والزعم لا يكون إلا حيث يترجح الباطل للحق. يترجح الباطل تقول زعم فلان كذا يعني أن زعمه هذا ضرب من الباطل. قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما من قبلك يعني هم يقولون ويتلفظون بالإيمان. تمام؟ ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا. إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به قد أمر الله بالكفر بالطاغوت وهم يتحاكمون إليه إذن ظهر معنى التحاكم إليه يريدون أن يتحاكموا وقد أمر أن يكفر إذا أمر أن يكفر يعني أمر أن يترك التحكيم في هذه الآية هذا معناه وهنا قد يقول قائل إن يريدون المعنى يستحلون والجواب أن الآية ترد على هذا القول لماذا؟ لأن الآية في التحاكم يريدون أي يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به فالآية في مقام التحكيم الظاهر لأن سبب نزولها أنه جرت خصومة بين رجل من الأنصاء بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين فقال المنافق نحتكم الكعب بن الأشرف وقال أن يهودي نحتكم إلى محمد لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة فحكم الله جل وعلا بكفر من أعلن الإسلام وهو يتألب التحاكم لكعب بن الأشرف لأن هذا المنافق الله جل وعلا أكد في الآية أنه يزعم الإيمان هذا واضح يزعمون أنهم آمنوا لم ينفع عنه الإيمان قبل ذلك إنما نفع عنه الإيمان في الآية هنا لما أراد التحاكم من الطاغوت الأمر الثاني لو كانت يريدون بمعنى يستحلون فلتفسر هكذا في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا من جاهيك ومن جاهي قبلك يستحلون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويستحل الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريد في الايه هنا يريدون هم ويريد الشيطان هم يريدون الشيطان يريد فان كانت يريد معنى يستحل يريدون ان يتحاكموا يعني يستحلون ان يتحاكموا ويريد الشيطان أن يضلهم يستحل الشيطان أن يضلهم. فهل يقول احد بهذا التفسير في كتاب الله هذا ضرب من إيه؟ من التخبط ايضا معنى الايه يريدون ان يتحاكموا الله جل وعلا يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر ظاهر وليس من أمر باطل لا يقول له على أن ترى يستحلون هذا ما ظهر منهم وما صرحوا به بلسانهم لم يصرحوا بلسانهم فيه إنما الذي فعلوه بالجوارح ونزلت الآية بسببه هو أن هذا المنافق أراد أن يذهب ليتحاكم وطلب من اليهود أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف واليهودي يطلب أن يتحاكم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية هذا واضح وسبب النزول, عمو... النزول عموما في الآيات هو يكون أولا داخل في معنى الآية فحكام الجهلية هنا هم المرادون في الآية وإذا كان التحاكم إلى كعب بن الأشرف كفر بنص الآية فالتحاكم لمن كان على صفة كعب بن الأشرف كذلك بمعنى من تحاكم إلى من يتعمد الحكم بغير شرع الله فحاله كحال من تحاكم لكعب بن الأشرف سواء كانت محكمة غير شرعية أو كانت هيئة أممية أو كان ذلك كاهنا أو شيخا لقبيلة المهم طالما أن هذه المحكمة وهذه الهيئة وهذا الشيخ يعتمد غير شرع الله ويقضي بين الناس بهواه سواء كان موروثا او سواء كان مقننا من نفسه فهذا هو الطاغوت هذا هو الطاغوت لأن كعب بن الأشرف لم يكن يحكم بين الناس به بشرع مع أن حال كعب بن الأشرف أفضل من حال هذه الطواغيت لماذا؟ لأن كعب بن الأشرف كان يرجع إلى دين وهو اليهودي صحيح؟ لكن حال هؤلاء لا يرجعون إلا إلى أهوائهم أو ما استوردوه من هنا وهناك أو ما رضوا بهم من التنظيمات التي نظموها بغير مستند من شرع الله تبارك وتعالى نعم